وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وذروا ظاهر لثم وباطنه إن الذين يكسبون لثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكروا رسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى وَإِن طَعْتُمُوهُ فَإِنَّكُم لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي كَمَنْ مَثَلُهُ فِي لُمَّاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، كَذَلِكَ زُوِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشكرون وَإِذَا جَاءْتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُمِنَ حَتَّى نُتَّمِسْ لَمَنْ أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ ضَلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَهْطِلُ عَلَيْهِ طعدوا في السماء